اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم يصال إلى يوم الدين أما بعد قل اللهم قل لنا لك سببنا اللهم يا الله, الله فادر السماوات يا فادر السماوات حين ريالك الله أبو رسم الله والأرض دولك الله أبو رسم الله عالم الغيب والشهادة الضوماده واحد كما غني او واحد ام اغضبه ليه اغايره انتا بيقى تعكمك لحبنين يبين حبادك الضوماده بحضيه ده في من الذي كينكوك لحبنين يكانو عيه هبين يقتنفونه ان يسكو قلافان فيه بحضيه سام قال تعالى الى رؤيه ولو انا للذين كو ظلموه ظلمك السنين <سؤال> مالذي في العرض دولك كوركيسا قسوكنا بشنيحا حالا او ايهي ايوه مثله دولك واحا قسوكا وحلا مدعه معه ويحي دولك قسوكنا حالي مجيرو لفتا دوه يسكو فرالها ينبيه ماغاس من سوء العذاب عذابك كيسا اوه يسكو فرالها ينبيه يا مالقيامات الماليبت قياماين يسكو فرالها ينبيه وَبَدَأَ اللَّهُ حَوْصًا مُغْبَيًنَ مِنَ اللَّهِ أَلَّا حَدِيثَ مَا شَيَّ لَمْ يَكُونُوا أَيْسَنَ هُمْ يَقْتَصِرُونَ إِنَّمَا لِاسْتَ وَبَدَأَ اللَّهُ حَوْصًا مُغْبَيًنَ سَيَأْتُ مَا جَزَاءُ مَا عَمِلَ أَبَلْمِرْتِيسَ أَيْسَنَ مُغْبَيًنَ كَسَبُوا أَيْشَغَ اسْتَ وَحَاقَ وَحَرِيرِي بِهِم ظَالِمِينَ تَ ما عبادكم كانوا اياه ليس تهزيورا الى الكوتش تشسان بي اراك الى الهه و الى سبحانه وتعالى نفي الصواب و امر ا الى الهه و الى سبحانه وتعالى صفات الصعود وتواصلك ربيو اولو الدستدكم مركه استلافا بر ان قد اي مثله وليس خلافه مش حقا اصجوا فجيو الى غير سبحانه قل انما غصبان ال Allah Allah Faad birswaati ya faad bir samawaati وال faaddir wamutka aburista asgu bilabay as sogo waxka urreey aan uga tu saalaqaada. Wekareeyey as sogo kattu saalaqaada me la Allah aurista iira yaki yaduyarka q bil. Faad birama waati wal ard Erer yaalka yaduuka alihi عالم الغين والشهاده ضط وحه امه وحه كقرصون صدق اله واحد كقرصون لا ضطك وحنا وامه ضو وحنا و كقرصوني وح ضطك وامه ضي وحه كقرصون قال لها اقرو انت الذي تحكم كلقبني بين عبادك عدلما فيما الذي اياك كلقبني ساكاروا ايها الذين يقترفون غير السكر فان في حديثك مركا وحد جوابك ان يا الله او maksud qra'u aha maṭlūb qra'u aha walla hadhay aw wahaytah ihdini li maqṭalifa fih min al-haqq bi idhnik nabigaan hadith ṣaḥīḥa ku ajaww wa sallallahu 'alayhi wa sallam haditha nabiga anna ṣobah sallallahu 'alayhi wa sallam hadith imam muslim مارك حبيل والبا مارك وصلاة ليك وستعبو واحد حبيل والبا لما نقوم بور إلى الدعاء الاختطاحة وكب اللي نجري وحواها اللهم رب جبريل وميكايل وإسرافين فاضر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تتحكم بين حبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهتي من تشاء إلى صلاة المستقيم قال يقول بصير يقول ورسول رب العالمين ومعصوم الله الهاليه ولو وحيوده ومع ذلك اله اكبر يا سفاديس اولى يا ربك ابو رجبير يليكاي يا اسرافي الهه الى الياك يا رب اهدني الله يجب أن يكونني ويقوم بإعافية هداية الله من يقوله في هذه السنة علمي يقوم بإعافية يقوم بإعافية يجب أن يكونني لما يختلف فيه من الحق الشيخ الذي يسكب على الحق بإذنك إذنك إذنك إذا كان إرادتك وإذا كانت توفيقك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم إلهي ودوء دون طريقا توصل لك مركه نابغس صلى الله عليه وسلم حبوا والبصاص ودييره ضما المؤمنين تفاصا بالكرامه ولي بعصب ولو وحينا ليس اننا لو وحيونا اصب محصوم وننا محصومين منه وعما هو كو اكلين اه او خدائنا اوقف بلا وحوينا صبو اله هو اين وحد يسكون صد اننا جاهليا اننا قائلوا ذلك واستخلاف اصب امام كلو ديا يعو ها لكن ذلك هو إسقلافين أنت سوكو حوبي الدريق يفرطي إسقلافين ومن والبولي هي الدريق حقا أنا حياة قفا مركزه كان عرصا وقفا معنا لهين وقيمة لهين وعقل لهين وهينه قفا أكو والولو سيلا عمى الدريق روط قرى اللي إحدى وهينه إلهي, إلهي صدح الشيطف ونسكو الدرق إنه عرصده سيد المؤمنين تلوية كان ان الو ايه هذه وكتابه صم الله وحده وبعده الى حين الله وحق قاضك امام كبتقر ان وانتمع انه سفيريه راحه انو سنذكم كل بعدي وي والله لا فما ياتي انكم مني هدى فمرت طبع هدايا فلا يضل ولا يشقى عبد الله تعبذ غير اله وحق الضمان الطاوه قف كتاب كسره يا قران كنت منعنيه سكره إنه سن أدوه كان كله من آخران أهل المعنى والضمارات إلهي مركة إنك قفه أعبصده إنه علمية الرادية إيا إنه صدح وغرده حالتها بيحيو بيسكو مبتباليكت فردك وويت إنك ضريده فخاصة أن مركة تدك هردية انتصابك عده هاد إلهي وإنه أعلى عشو سجوده كو بارده إستيقى كو بارده قاتر إلهي أهو الله إسقلافك دريقة جمبانة واحد ناشاكتين ناشاكتين ناشا وإِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ مَا كُبِذَ يَدُهُمْ لَهُ قَالَتْ تَعَالَى لَا أُؤْثِرُ وَأَنَّ لِلَّذِينَ بَذَّلُوا أُسْرُنَ عَلَىٰ ظَلَمُوا ظُلْمًا كَصَيَّايَنَ مَا فِي الْأَرْضِ دُونَ كَوَا حُسُبًا جَمِيعًا بِمَآرِ حَالُهُمْ إِيَّاهُ إِذَا وَمِتُوا وَذُلْكَ وَحَا كُسُبًا أُخْرَىٰ مِتُوا وَهِيَ ذُلْكَ كُسُبًا حَالُهُمْ لَجِرُوا لَفْتَ تَوبِهِ من سوء العذاب علمت كيسه و مثل هو يذوق وحق صدق اوكله معه وهلوك قص من حال و يجره لفت دو اسقف به ماغس من سوء العذاب عذاب كيسه ان سغفر لها يوم القيامه فاس لا يكون شيء اغير اذوقه وحق مركبه او يعوا وحذوق دامن وحمل الامر وصميكرنا وحمل كرير اللق و كهر كرنا وحاصو انسانكي ظالمكها لكن اخره اوغيي بركو حقيقه اركو هذه لا ادون كانت تتالو فان عداله ان تو كانا ولوغو دانا هو لا وحر ila impo kawu guday hadii la siiyo ayaguu isaga furaa maanta laakin ugu biimaanka waxa aan marke waa wax yar oo awdada waxa uu u diray sawma jeedid wada saasareen akra rabuunay yaa haydii lagu siiyo waxa uu ka yahay lacag is kaga furaa marka isaga haal uu isku fura laha markaasa ilaahay leeyahay سأسألوا لي إلى وقرر سبحانه وبدأ لهم ظالمين تواحى أمه وقضي وحكي لي إذي والقلالان قولك وحكسك أمان هردين الله سيئو إذي حبابس كجفة باديان لكن بضع حياة حالة وبدأ لهم وحى أمه غضي. من الله الله حبي سأرمه وقضي مع شيء لم يكونوا أي سنة يحتصلون إلى الملايسايا وحي سنحصارك كده سنة أصبحك أعيه وحص بل في ريه التفسير كإمام قال صدي ظنوا أنها حسنة وحي السميكري الأعمال أي أمر إليه يعني إليه حسنة آه. إن إلهي اللي هو قلناه وانا شعنا اللي جهلة أي السميكري فبدت اللهم سيئة وحاقوا السعادات وقلوا للجنوب بيه وقلوا إليه سمعين وحي إلهي اللي ولذلك <تصفيق> سترد إذا أدوه ماذا إلى هاي الأمورية أبو شربلاً وحا أبو شربلاً قفئس اللي عملكي ووفي حناية هيدا قال الله إلي هكذا كان هادات نقول لما هيدا أهدوه لكم على الهرطة يا هادات وهي الضريق مع ريكوها قل هلو نبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضلوا صحيحوا في الحياة البيئة وهم يحسبون أنهم يحصلون الصلاحة دريوينا قراظت عقوقا صربا و عططك ادوك باريتي حقا كل يخدم عمل كل مايك ايه رؤها يستريح حالك ولكن يا ربك حقا فصوران مركان سوبر نوبا براتشي حافظ الكتفين قويري و وقف كستو ايدايس يا طريق فكل رسال الصعب <سؤال> طريق عالمي ماها طريق الى حالك يا ماها طريق العظمي وحدو اسد مريل بابك سوغاري مركا سوخس وعوابه كبري اي مكناتك قبعة او اقابي وخويني سمه الوحش على وجهه اي فاس فو شريئة او اعدي الله شده ايها ماركا سواء الكبري ماركا وطريئة يظنوا حسنات فبتت لهم سيئات حسنات ما ليس سيئات امه ايها مصيبته فبعض التوري تاسم حيقه فنوم كافح كوحن باري adunku barkaantii uu, si la adduun ugu dadaalayna ka badan inaan aakhiradeen ugu dadaalayo. In sadidada ku dadaalana. Maan tobo stop marku dhuu gabanayo. Documentiga hebartu araga fiir aanu everything. Araga fiir yaqaan. Alla dar si la haajin. Arrun kan yaa yakiin? Ar asal yaa u ah? Ar soo marku wa la waxaan ku asqa tuqa saatga soo qa lakin in faas kaabbaan muana gan mudaan aqiidaed saada yada sa soka yega sekeda y sabdaqaadka yega hejka yega ciheerka yega diga yega iraadaadka aan rabilhulin. Haasaaan ka mudaan sida doorka wahe makead lobilhu oo inu fur loo baa ka bara oo ina kitaati soada ubirina kuvutarka le gega maan makaerad waakiia sunnata. وإن كميسانا أرسكهم سنة. هذا مهم. وبدالهم أعرسوا صورة وقضي. من الله الله حدث وقضي. ما شاء الله يكونوا أي صنعين يحتصلون إلى الملائستان. وبدالهم أعرسوا صورة وقضي. سيئات ما عمل هنا يلكس. سيئات والجزي. وعقوبة إحداثة سيئات والجزي. ما غلوا أعانو فيه. وعندما يتحدث عن سيئاته لا يعمل في الناس كسبوك الشخص لا يتحدث عنه وعندما يتحدث عنه لا يتحدث عنه نقول لنا بك سبحانه اللهم يا الله الله فادر السماوات يا فادر السماوات والأرض إذا يدعك إذا يدعك أبو الله بيوم. عالم الغيب والشهادة ادوامنا واحد كم غنيا واحد ام اغضبه الليه اقايو انت اديك تحكمك لحكمنا يسيد بين عبادك ادوامنا ده نحنو ده فيما الذي ارنكين اديك يكون لحكمنا يسيد كانوا ايضاتوا اهايان يقترفون ان السوق لفان فيئيه ارنك بحدي سيدو يده اهديني لمختلفة فيه من الحق باذنك إِذَا أَرَدْتُ تَوْصِي وَعَلَيْسَ خِلَافُ مَاشَى حَقًّا وَوَفَّتْ بِسِرِّ الْمَسْكُ قَصَدَ أَرَادَ أَدْمَرَ كُلَّ هَذِهِ الدَّرِيْقَةِ حَقَّهَا وَلَوْ أَنَّ الَّذِينَ ضَقَّ يَدُوسُونَ عَلَى هَذِهِ الْإِلَهِ وَمَا سُبْنَا مِنِّي غَلَبُوا وُلُومَ السَّمَاوِيَةِ مَلَذِيكِ فِي الْأَرْضِ ذُلْكَ كُرْكِ سُقْنَا بِتَجْمِيعَ الدَّمَانِ عَلَى معه وحبوا كسرنا حال ألجلوا لا تدوى إسفراء هايين بهم ما قلت من سور الحباب حبابك كيسحوما إسفراء هايين يوم القيامة مالبتا قيامها لكن الله أمنا إستروا رقاويهن وحرعبهن حذيك إرانا لغاقنا من ملك مبهيس الدارة وبدال الله وحاهم مغضر من الله الله عديسه ما شيء شيء قال لم يكونوا أي سنهين يحتصيون إن الملايسانية وقد الله عنهم وقضي سيئاتهم مع عمل خماليات كصابوة شغيستين وحاقبهم وحاقبهم مع عذابك كانوا أيها اللي جسد زماني كنت جسد ساب بيها عذابك قال تعالى إله وحييري فإذا ما صل إنسانا إنسان كماركة أطابة ضرر دعانا وانا الضرياء ثم إذا خولناه إنسان كماركة نسينا النعمة أي إنهم عين أم إنهم عيني نعملها سوى منا حاجة نكاهاتي قال إنسانكو وحو إلى هذا إنما وحكة للمعاهان أوتيتو وليسيي إنعام كان على علم الإلم كركيس على أن قال تعالى إلى وحو بل اسكبت هي نعمل فتنة الامتحان وهي ولكن أكثر من ضدكين توقف لأن الله يعلمون المؤك قد قالها كلمة دائرة وعائرة الذين ضدكوا من قبلهم من صعبنا وقومكا كهرية فما أقنا كما الدفاع عنهم عن أولئك القائلين وما رأى صدا سيري ما عملكي ما مالكي كانوا أيهايين يكسبون إلى الشقيق أو من مطاع الديئة ما مالكي عدد كمد فاعل كانوا أي أهايين يكسبون إلى الشقيستان فاصالوا مع أصيب السيئات ثم عمل حين يلكس كسبوا أي الشقيستين والذين دادك ظلموا ظلمك السمايين من هؤلاء قوم كان أعمال محمد ديدي حال صلى الله عليه وسلم والذين دادك ظلموا ظلمك السمايين من هؤلاء قوان حال سيسيمه محاصيب الدون سيئات ما عمل خنيا الكيس كسبوا أي شخصتين وما هم مناعهم بمعجزين أي بمعجزين الله هو إلهي عاجز جليك ركفك كرماهم قال تعالى إلى أحويري أولم يعلمون بيهي سنوغير كو وطاها يقول لهم وحل إيسي الله أكنا المضانهي أن الله الله يبصد الرزق الرزق بين الواسعين لمن يشاء القفو الدونه وهو يقدره كعيري لمن يشاء القفو الدونه إن في ذلك كاس لصوشي من البصد والقبض واسعينت يأريرينت لآيات على ملاكو سوغا علامات كاس لطول يطول سوغنا به قوم كوا يؤمنون حقا همينة إلهي وين إنسانك جزيري بيسا إيا أمال كنئس إنسان كان الإلم الذي كان واحد هو إنسان لكن الإلم بالله واحدا مايو ويجنس الإنسان قفك إيا هدى إيمان إيا عمل صالح وآيب بحيران وإلى هاي حفل ييا وقال لكن إنسان كأسل كي سواساسه حال إنه كان ضلوما جهود إنسان كو سيسا جهلي إيا بوم يا عصر الله مارك فإذا مسل انسان انسان كمرك او طارت اليه ضر ب بم كاسه وحا ويا من مرض او فقر او خوف وعبا ما قرا وعوض وفقر وابسي دعانا ونبريه له ونتبرع ونبريه لو كانك لو حسسي فما اذا قولنا يا يهود انسان كمرك ان سن نعمه ان انعم من مال او عافيه مرك ان سن Uh, mar maal, waabana, minna mar maahan, ah ma olen Markan Sino, Sidagmaal, Wabahna, Berayedia Lagatavai, Ma olen Markan Sino, Ma olen Markan Sino, Ma olen Markan Sino, Ma olen Markan Sino, Ma olen Markan Sino, Ma in Markan Sino, Ma olen Markan Sino, Ma olen Markan Sino, Ma olen Markan Sino, Ma olen Markan Sino, Ma olen على علم العلمي كركيس حالاً كوسبان هاليسي على علم اللهم احنا يكون فاصلين المفاصلين تو على علم من الله بأمني له أهله الله وكم أبيه إنا مطانه إنا حواليسي آه قفة عنا ساسى اليسي وقلت له هو على علم من الله بأمني له أهله الله وكم أجاده وضع لعبه ويقول أبي هائنا المضانع هائنا حول إسير معناها ذا رات على علم لأجل علم علم دراد ديسال إسيري ومن يحجيك كأهارك بوجوه المكاسر وضرق الخلوصي من الفطن والشدائك وعلى إسيري إلهة مقالات وعنا قادمك فأنتدى الله كسب الله فأنتدى معياري نكوك أني قلت وعنا هيقفكو التققصي إلهة مقالات aswaaq ka baqaaraha sida loo shaqeeysto sida loo kasbado waxan kale aqaan sida masaa'ibta iyo balaayinka looga daban. ah sharqa iyo mas'uuliyinka sida loo rabaabso oo xabiqaan taas u leey. markii ilaahay uu sabarka qabdo. alaas maana lagu qorsheeyo alaaynin illaa ilaahdo ala aqooxuugu gaar iman وحولكم كثيراً، مسائل ترى وقال دراشة لماذا لو قلت بلاء إلهي ويديه بلء ما يقصد اسمه بلء، أي ليس الأمر كما زعمه أرنكم معهم سلاسة الكوان في العودين ومسر حرفك بيح ورصيوه علاماتكم معهم إن إلهي تشعليه إن إلهي من عده، إن علاماتكم معهم وحي علاماتكم إلهي من انتحاني انتحان بل أن يشكر، أم يضغى ويكفر. بل إن أكشكي أو التواضح أو إلهي كعابد إيا إن أقوط أو تكفل سأصال الله إنتحان وإنتحان حوله أما هنحول إن إلهي كعلي إلا كني عليا مثل علاماته معه مثل علاماته معه كما الدائه هي من أدو فتنة وإنتحان ولكن أكثر من دادك إن تقول ربال الله يعلمون مؤغا إن أيتها سينتح الله ليس سينة إيا مصائب كلا إسكاة قاما إن أيتها إذا وضعوا سبحانه قد قالها كلمة داس وعايري الذين بطقي من قبلهم قوم يقولون قبلهم أي من قبل قومي كوي. نبقى سبحانه قومي بطقي كوريس دا قارون اي دكيسي آهال كانوا يقولون آه كلمة دانو كانوا يقولون فما أبنى كم الدفاع عنهم عن القائلين من الأمم المتقدمة وما بين هرسي و قارون يا ذلك الساسه وكان دفاع ما مالكي قالوا اي هل يكسو ما ان الشخص است قام مطاعبيه و الى ايرحايه الى بقاله نقسان اوراككم ايله بكم اقام في سو ديه حكم الدفاع حكم الدفاع فاصابوا حاصي سيئات ما عمل فيالكي سي عملكي كصبوا أي شخيستين والذين كوا ظلموا ظلمك السميين من هؤلاء كوا الحرير أطوبكا كوا نطوبكا نبيكا صبرا الظلمك السميين سيصيبهم أيها نوعا أصيب الضونا سيئات ما عمل خميين الكيز كصبوا أي شخيستين أو من الكفر والمعاصيئة كفر إيا المعاصيئة إن قبل إليك بعضون تا وما هم بي نو جزينا اي بي نو جزينا الله علق وكفكك كوا او الهي بركو اعقاب لا دور انت عزيز يا ما وان كفلي كرك ما فكك الله هو كل رشي سبحان حولها وانتحام وحلق واس يوكفك لسينا كفك فكر او وصل الى اسرو ما الله ينيكو معين لبضوا بطايا وانتحان لبضوا قالت تعالى يا أبو الحريري أولم يعلنوا مياسا وبين كوى لحوالها علميا لكو سيئي أن الله يرسد رزق الرزق جدو واسعيوه لمن يشعوقف على طف الدون ابتلاء من انتحان أولي حج السكاء هغيري لمن يشعوقفه الظالة لكو الحريريو أسمه ابتلاء نوي مدوح Ma suqina hawla ma u adeegsanay dariiq di dariiq ila hayr laga ka ha masir taqut taquku ki ru su de yahuu kutunto mitra wahal faqiga loogu salida bal ma sabram sawaga ha haba baa haddu baqtiya cunin isugay had arurto ma hada wa wax ma وقالتُ بسانا كورا رب إيا رسول ما يقاني ليه؟ عرورتِ وإيا كان رب إيا رسول عرورتِ عن فترة يقول لشانك الله يحب أرى المثلان مركة وانتحان فقربوا وانتحان إنا أتصبرتُ إيا إنا أتنال وبدك عنك الجريد والمكفيرين أولاً الله أن الله يبصدُ الرزق الرزق غيره هو أسعي يلي ما يشعر طف وضعه ويبدلُ كونع إلى يلي ما إن في ذلك أرنكاس لصور شيئا ووامح من البسط والقبض وي. إن في ذلك المذكور من البسط والقبض أرنكالصور شيئا أنواس إنت يأريد أن تأه لآيات علاماتك علاماتك واللي قوم الرسول ما بين قومكو يؤمنون حقا فميناء وعلم دوله بعبرقات وامتحانه عبد الله القرطبي وهو يخص المؤمن بالدك إلهي مؤمن شيئا وَهَٰذِهِ آيَاتٌ كَفَىٰ لِذِكْرَىٰ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَحَسِبَ الْمُقْرِئُونَ تُلُوهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَدَبَّرُ أ... لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَدَبَّرُ الْآيَاتِ وَيَنْتَفِعُ بِهَا وَيَعْلَمُ أَنَّ صَاعَةَ الرِّزْقِ قَدْ يَكُونُ مَكْرًا وَاسْتِغْلَالًا وَهُوَ قَدْ كَانَ مِنْ آيَاتِهِ كَتَدَبُّرِهَا همتدى اللي هو واسعيه إن أيتهاي قد كانت امتحاناً امتحاناً يا استدراك إنه صنبع عن الكيساء حصار قليل وحنون مقوسات دريني واسكدفة سهل استدراك يا مكريني طابعك ربين وهو ينوتك وتقتيره رفعكاً وإعظاماً وعبعك رتعريرين تلو وعريرين حوالها إن أيتهاي ان الى هي قف قام يودر يوبال وين الى انت تستك غيرت صباحك الى يذهب يا ضاعره او مشغولك لغا ولا ما او انت لو امتحان او لو جاني الى هي تسمر وين انت جند ابيك اه قال موسى لنا الى على كل حال قال تعالى روحي يري فإذا مصل انسانا فإذا مصل انسانا إنسانك مارك أطار تضرر إذ دعانا ونطوبه والعلاعلا ثم إذا خوّلناه إنسانك مارك أنسينا نعمة أي إنعاما الله من عين نعمة سو مننا حاجة نكاهاتي قال إنسانك وغير إنما وعك لما هنأتيت إنعامك وليسي على علم أي على علم من الله بأمين له أهل أهل وقال الى هاي اوبي هاي انان سنت اهلوها هاي اما سعرى علم لاجل علم قطنعا اوليه يا هاي من لاجل بوجوه المكاسم والضرق الخلوصي من الفطن والشدائي ساتا اليسيولي قال تعالى الهو بل اسكيم الدائي اي ليس الامر كمان زعمه اركم اها صلاح هي نعمد فتنة وامتحان ولكن أكثر أن تتوقف بلانه لا يعلمون اللعبة إلي فتنة امتحانتها قد قالها كلمة دا وحايري الذين تتوقف من قبله أي من قبل قومك مرسوا من قومك يكررين فما أقنى كم الدفاع عنهم عن أولئك القائلين من الأمم المتقدمة كنوا هذا الكاس فهد لي أمضيه ولي أحاير. ما ريكتم ايها الذين يكسبون اين شقائستان او من مطاع الديه وحركت الدفاع فصابهم وحا اصيبه سيئات ما عمل هنا يلكس كسبوا اي شقائستان والذين كو ظلموا ذم غسميه من هؤلاء قوم حالهم قام كغا سيصيبهم وحا غن اصيبه دونا سيئات ما عمل هنا يلكس كسبوا اي شقائستان ومن الكفر والمعاسيئة ومعهم أيضا ماهن مرك الله إقاب الله بمعجزين إيه بمعجزين الله الله قوى عاجز كالك رأي الله وكالوين يؤمن الكفر والمعهن إلا كفرنا وقول الله أو لم يحلمون ميسر أغي أن الله, الله. يبسد رسل رسلنا الواسعيه لمن يشعرق الله ويبدرون كعليليا لمن يشعرق الله إن في ذلك أرهم كالصوشيك إن في ذلك المذكور من البصد والقبض لآيات على مدى كسر آياتك واللي قوم القومسونا دين قوم كيومون حق الرمينة قولنا ما بقى صبران أي يقول الله الله الحليه يا عبادية الدومة ديديو الذين أضموا أسرفوا كوحة جببينة وعلى أنفسهم نففيا لكوحة جببينة بالكفل والمعاسيك لحد البن لا تقنطوها كبوسا منه من رحمة الله اللهم حريص يساك إن الله الله يغفر الدنوبة بيالك أيها طافة كميعا لما انحاء لأيهم إنه الله هو الغفور ومدن بطافة لمن طاب إليه الرحيم والله محريصا بالمؤمنين وعنبوا الله تعطى وربكينا إلى ربكم الرب وأسلم أبوه جنسمن له الله بطاعة أبوه من قبل أن يأتيكم العذاب إنتم العذاب إني الإمام ثم الله تنسلون وكذبنا أن يكون قرارين وابطبعوا رائع أحسنا ما دينكيسا محكمكا انزلوا لسودكيهو الدينك إليكم ما الذي سودكيه من ربكم ما رب الذي سودكيه من قبل أن يأتيكم العذاب إنتم عذابكو إني الإمام ببتا تنباقيتا حالا والحال نوصلين ايمان انتم دينك لا تشعرون ابنين دريمين ان تقول النفس بادروا ادددك الى ما امرتم وعلى الان الامر ان تقول قبل ان تقول انت يصنبه النفس النفس يا حسنة شنلي تديدي على ما فرته على تفريضي قابل تديدي انكشن لايا في جنب الله اتباع عدال انكيب وَإِن كُنْتَ وَعَرَاهُ أَدُنْكَ لَمِنَ الصَّاقِرِينَ قُوَّةً وَشِيَاسَةً بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَبِكِتَابِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ قُوَّةً وَشِيَاسَةً أَوْ تَقُولُ النَّفْسُ إِنْ تَعَالَى تَقُولُ أَي أَوْ أَنْ تَقُولَ النَّفْسُ إِنْ تَمَسُّدِيهِمْ قُدْدَدَكَ وَحَلَيْنَ أَمْ رَيْبُ أَوْ تَقُولُ أَوْ قَدْ أَنْ تَقُولَ النَّفْسُ إِنْ تَمَسُّدِيهِمْ لو أن الله أهداني هدوهي هنوني لها لكنت وعن كمية أعالها من المتقين باتك الله كبقى أو تقول انتا نفرني أدك دقاء الله أمري حين وقتك ترى العذاب عذابك أي عرقته لو أن اللي ميئيسو ناتو كارتاً إليم فأكون فبسوى أن أكون هذا السبب من المحسنين باتك عملك وناجية قال تعالى الهو حيري بلا انا يقال الله وحالي قوليه ياهل بلا انان الهين كهرمني اسكد اذا وكهرمني اوحاق وكوحة دي أو وكو بلا قد شاءتك وحاق اياتي اياتك ايجا بها واتبيني دي واسكبرت وحاق ويسك ويليسي دي عن اتباعها اياتك للرعي دي وقمت وحاق مضاهاتك من الكافرين كو الهي كو كفرية iraahi wa ina subhanahu wa ta'ala ayatan khulugu sheedaya dami kasto laga toobad keenu inu aqbalo toobada ilaahi ayatan kulyaa ila diyya alladheen asrafu wa arja ayatan fi kitaabi llaah wa ayata ugu rajjada badan kitaab ilaahi ku suugan ayako tumarku aqiyo wa kasto ximaanu u sameey marna u samayn marna maqoo saraay buqaaruhu wariiqta llaah nabaasinu yiri dad gaalada kamid aha oo wariyay galnimada maahra durub koro badan gelay dad badan wax badan jiraaystay ayaa nabiga u yimidan sallallahu alayhi wasallam markaas ay ku yiraahdeen diinka aad dadka ugu yeelayda waa arin wanaagsan laakin hadaad wax kafaraa ah ah ah haddii aad ugaalahay oo dow sheegid wax kafara gud u noqon kara lama amilna weh an markaasta ilahi ayatan iyo ayat bala mid ah oo alla soo deece ayaga waan sheegayna duruub taqmaan alla waqafa inallaah yaqbilu dhunubajami'a suuratu nisaa waxan ku soo qaabnay duruurtu waa labo shirk ilahi maqaf shirk marma ilahi maqaf maana halka galimo qofna madayka taalla yumudaf inallaah yaqbilu dhunubajami'a ayatan leey ayataas waxa leey inallaah laa yaqfir furu yushraka bihi إلهي صداد إلا شريك يالو من قافي فأسمرنا شرك الإلهي لا فوح لعكرمه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يسع لكن دنوب تنوي شركك كهفة إياه فهي تحت مشيئة الله إلهي صدونا كييرا قفو دونا عدالة مرسيه إن تسعى عدابة دنوبتي عداب لعك عدابه وكصو بحياته كنت هل قادوس انتن دييسو غالبا هين قفكو اله دغورا وروح السياسو وعجابي او هو كوما مورا فابو دييس يي سانتيس يا عفيسيس ري غالني ما كايا اله يمشي اديسي كجتا قفكو دغورا الى اجلديس qofkas xadgaalada ugu maamul ila damiga isaga geystay qofna ilaahay cadaaladda wuxuu qasir roonaan ah fadhli iyo kumaamula durubtiiba ta ka dhaafujay isaga geeyay waxa awaa wixii gal wata yar was ama galmiimo adab ku warax qof ayadaana waxay sheegay damaan آية دا سورة النصار وحي كهدلي دا قف كنتو بكين قف كي قال نمو يا شرك انكتوبتكينين كون دي مطا مردي عكرتو لهي مقبا مارتو كواره والله با. فاسي كهدلي آية دا من وحي كامل الادف قضي التوبتكين الادف قضي التوبتكينان ادوك انت يجوغان شرك يا كفر اي انت كير بألا وقاف مكلم الله عيو سورين عيو سورة آية دا سورة النصار قف كي من تووب كان يوادين طيب قال قاد دنبي يكون في ما بعك فالاي دبا ها ما دايره هذو يكون في عينا كو دور وضاف كو دو نو ابو المريم ايت اساس الشرك ايلا ما حي شي غير دهنبو هذا اما كون في هذا شرك هذا قف و هذو قف و ربكه يا رب الله وضافت قف ايلا و حي كان له قف توبه قف توبك مركب ميسكي سورجينا قول لنبيك سوبرنا يا إبادي معناها يقول الله الله بها يا إبادي حكمه و الله قول لنبيك سوبرنا الله و الله يقول الله يا إبادي أدومه بيديو الذين أدومه أسرة في الكوحة الجبيرة و فيها الكولة و بالكفر والمعاسي كلها الجبيرة فقدم لك قرأ نبتي سوي وحو لا تدمضوها كتو صنين من رحمة الله إلهي الحريسي سووليها اسمهم واحد اغيادات سميري الله قول دافي مهما تاس واشيدان شا قديس واشيدان دولي النارتين الصحيح كلانا قطو ولغا حقوصا طارقين إن الله الله يكترو الدنوب الدنبيال كواب دافى كميعا لمن حال أيضا هي. لمن تاب إليه قفو الطارقين ونغفقوا دافى إنه الله غلغفور وأن له الدنبي دافدا لمن تاب إليه الرحيم والله نحريص بالمؤمنين وعنبوا الله تطبا إلى ربكم الله رب الذين رب أولوا توابتنا وأسلموا وأسلموا وانسلم له إلى ربكم رب الذين وانسلم ببعضه وانسلم أو هذا المسلم طلب صحيح وانضى على غيره وهي الله ق امر واحد ودو كسمين وهي الله كارر استورها وهي الله شيغي عقيده قني حكسكر وانسلم لربكم لهم من قبل أن يأتيكم العذاب إنتهى العذابكو إليه الإمام ثم اللعطان صلوه أكد من الذين يتحدثون إذن كالهو كان سنين هرطي عذاب يماذا ما الذين يتحدثون وطبع أرهاء وكو عمل فرق أضوح أكو إلا دي سيدة بداعك إياها بالطنق إياها بالطنق إياها بالمساء حاليه منها بريق عضا لذين يتحدثون وطبع أرهاء أحسن ما شيء كنبوهناك بدأ أن أنزل لسؤادكي ibaykum hadin anallahu subhanahu wa ta'ala yirabbukum haqqar rabbina alladhi yasudij, hada lajara ahsan wa huwa yatu sir al-ufas rahakama muhkam quran taqayyid wa muhkam ila qiyam sa'in lu wa al-musaqal wa muhkam ka dakhma ma'nawa dad quran kullu shay'in ghalay in a'tinthi wudhu kuguisa ugeisato in لَنَجْزِيَنَّ الشَّاكِرِينَ أَخْرَى وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ أَصْلَحَ آه فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ وَإِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وخا قوله لو مفصل احسن في قرانك وهو ضبك امرهو شيغا شنو وناكه بالمعمراب واوجيادك يسنوي محل لوو شيغا ليام تتيله اي وقف فرطومك وخا قرانك شيغا وخيراه بنقل او سييفك بدون تاي محل لوو شيغا ليج صنيب عن ايلو كف بجادك وخا قرانك شيغا شيغا مباحه سي دوت اي اوغادان حداي سرايا الى ما قالوا رواه ان اتبصتوا احسنك اول ما هو اعتياد كان سموي بصو سيميتك او سيء احمانتان كفرو وواقف الصمد الدم لما هيت شرما ساعه ما هو لو فسرى ساعه فسران كانوا سطاوا كبدنا لو وطبع راء احسن ما شيك كن... شيدي كان هو هذا بدل من سيله للسوادتي قرانكي كان هو هناك بدل min rabtu bi haga rabbi din illa an ya'ti lakum al'adab intan 'adabku ila aliman barqatan baghitan ku ay in ku iimanaysa wal hal in ku sokalinaya antu bil ان تقورا مفصوم قبل لا ان تقورا مفصوم انت مفضله يا حسره شلاي تدي دي هذا اوانك تحضري اه شلاي تدي دي وقتك واجوالك والجو اي مال ان فاطمه شلاين وي الى امره دند ما تقانه لونك مرين امامان ساس الى اندي ان تقورا على ما فرطه على تفرده قابلتي إيضايعابي عن ضيعي كش الله في جمب الله تنكع الله تنكع الله وضاعب علي, دنك على, علي. من الله تنكع الله في طاعة الله سيدنا ويبنو جريري في جمب الله تنكع سعدين إيضاعد الله تنكع الدولة بسكرة بطيء من عكاله بطيء من الدين تضيعك وان كنت روع الدنك وحن كمي هاي ان طمان بيهن لنا ساخركك سكيتشس فيها اللوستن بالله وبالرسول وبالكتاب وبال مؤمنن فك قصار الدوره ودك مجرمينتا مجرمينتو مجرمين وكوتشسس بنك دينتي عايا الىها غصاصه مرائفه بكم من تودين طبقك يدكم مقطوه اي انك تشكي هسه يا ابو قبل عن تقوره نفس وانته المفروض لو انا لي لو هن الله الله هديني هدي لكن الله هدايه الدلال يهوني لو أن الله ألاح هدانيها الدقيها لله لكنت وعنك من نقرها من المتقينة تتكالك أبقى أو تقول أو تقول أو قبل أن تقول أنت سنفتر به حين ترى العذاب مرك أي عذابك أردت لو أن اللي ميئيس ناتو كرة لو أن اللي ميئيس ناتو كرة وإلى الدنيا الذي يحريه فأكون مركز أنكملت مقضوه من المحسنين فكّعنا الكثور وناجيه بلا هذا المنفئ وكهره منفئ لأحد المنفئ لكي يكون لها ويكون لكي يكون لها نفسه آخره ما يتكتوه إلى الهدي ألا يهنوني لله المتقين تاكين مقالا هذا يعني هذا هو محي لكن الهي هو يهنوني إلى الهدي هذا يعني يزديره قصفا بالسي وهدايه الدلال والبياق حق الله وحدي حق الله وحدي بارا ترى ان لك قد جاءك وحا من اياتي اياتك او حقك عبدي فكيف جبت بها وهبني دي واستكبرت واستوى ليس حن اتباعها اياتك الهي الرايدوده وكنت وحا كن نقطه من الكافر وكوكب يقع على كعبه الله قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا يقول الله الله جل ولياه يا ايها الذين امنوا الذين اضلوا اصرفوا حج بينه على انفسهم ما فعلتم كركمك وحج بينه لا تقصدوا كقوصا من رحمه الله الله تحديث ساققوصنا ان الله الله يفرذ دروب, دروب توابا ف جميعا بمن حالى حيث طاب اليه فقال تتعلم عن الله تعفى إنه الله هو القفر ومده الدم بدافة لمن تابه اليه الرحيم والله ما حدثنا بالمؤمنين وعلم الله إلى ربكم ربكين واصلنا له الله بطاعة له من قبل أن يأتيكم العذاب إنت العذابكم إنهم إيمان ثم الله تسلوا نكد من أجلهم وطلعوا رائع أحسن ما دين كي كانوا يقبوا أن أكبر أن أنزلوا اي محكم كالراعة من قبل من ربكم حق الرب دينا لينككك من قبل أن يأتيكم العذاب انتا عذابكو إريني إمان بطة تنعال التائمار تمدينكو سوى كدين ايدا والحال ما يسلمين دينك لا تشكرون أدنان داريني أنتا قولا نفسك بادرودك دينا اي بالأعمار اي بما أمرتوب ويهي الليهي الأمر يؤددك أن تقول نفسك قبل أن تقول نفسك أنت النفس لهنوي أن تقول نفسك قبل أن تقول نفسك أنت النفس لهن يا حسرت الشلي تديديه هذا أولك فأحضره وقتك أولك يقول على ما فردت قابلتي إياد بي ينكسر الله في جلب الله منك علي أن ضيعي وضع على علي أن ضيعي وإن كنت وعن كم إذا أدونك لمن الساكرين أكو وكو جيس جيسا بالله وبرسوله وبكتابه وبالمؤمنين أو تقول النفس قبل أن تقول أو تقول أو قبل أن تقول نفسه أو تقول نفسه أو قبل أن تقول نفسه انتعن نفرد لو عم الله الله هداني هدويا من الله لقنت وعنك من اهالها من المتقنة والله كبقه الفقوره أو, او قبل ان تطول النفس انت مبسوط بهم حين ترى العدابه مركه العدابه اردته لو ان لي هب ايسمنا لو ان لي ما ايسمنا كرهن الى دولي اليو افكون على مركه من المحسنين ضبط عمل كوناتيه يقال له حي الولي بلا ان الهيته من اسكدا والوهو الى دي ديره دي هذا هو هداية الهنونيين وهداية الضالحة والوهنونيين بلى إن الوهنونيس كده هذا هو هداية وعاق وطمد آياتي آياتي هايجة فكذبت ويتموني بها آياتها وستكبرت عن اتباعها آياتك ألالا رعيده لووزكا وينيسيري وكنت وعاق مضاهاتي من الكافرين هو إله يكون كفياك مضاهاتي وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَرَاوَى الْأَعْيُنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا لِقِيَامَهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا قَبْلَ شَيْءٍ عَلَى اللَّهِ أَنَّ الْكُرْسِيَّ وَوُجُوهٌ حَالَةٌ وَجِيَالُ كُلُّهُمْ مُسْوَدَّةٌ مِنْ دُخَانِ عَطَاءٍ قَالَ تَعَالَى إِلَى وَحْيِهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ جَهَنَّمَ تَهْوِي بِالْيَوْمِ صَرْصُومًا مَّثْوًى مَّكَانُ نَجَاشُ مَكَانُ نَجَاشَ هذا الإسلام ويقول عن الإنقياد الحقي إن حق له الله ينسمه ميانساً كهما رميال لبعض المريض والبصر من عضوه ويرجي الله الله أباد بادنا الذين تركوا التقوى سكاكب بمفازتهم بالصباب مفازتهم لبانتوا أي لبانتوا سألتوا إذا أباد بادنا لا ينصهم تعظمنا السوق الحمان ولا هم أن يحزنون هو المرق يكثير يو عن يونا عن الفزع الأكبر مكة في مكة في حدونا إليه سبحانه وتعالى يوم, تسود يوم تبيض وجوه وتسويد وجوه فعسوا إليه وقلنا دورنا حافظ مكثير محيري يخبر تعالى الله قلنا ورحمنا عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه وجيالاً مذباناً وطبيض فيه وجوه تسود واحد مذباناً وجوه أهل الفرقة والاقتلاف ضدكي فرقة النماذة إيا إسخلافك كشكي وجيالك وطبيض وجوه أهل السنة والجماعة وحا أعبادون تا ضدكي السنة إيا الدريقي السحابات والسنة والجهود كواس الله ويتغو عبيدونا بس تا اهل سمها ايغو كراسه قتمن ويرغو قصف لما قراصا وحو وح كراسه وحو باقي صررت ان طفكه صويخ فامك رسيده الصوصو ايريه وي صلى الله عليه وسلم بيركو سو ديناي صحابه سو اي قاتين الدين كي حق هي كوسومايه لا انشان باكو بال قاده وحا او رييت waa eklafin saahabo dariiqay ku sugnaayay ka dhigin saahabo Educational-lah znaj utanáhdin listeners when I'm afraid men must happen to us in the world why people shouldi ask us for these activities this is how you say that let us bring down the 1500 we can marry the accelerated women and it is not just the Argentines they alors lakukan the opportunity sa%, they shouldit مركضتك خصك عن طريق مره السحاب والقلاف لم ييمانا ولا يزال من المختلفين إلا, إلا مرحمة ربك وزال سيدة إذا وحد قلاف الميمانا ووحد ألا أم حريصا قفوا هدو الدينكي نبو خصك وغضوا القلاف مبكك قفوا هدو الدينكي نبو خصك وضعها أما الدينكي وحكا ميدا كفر مركضتك بأس إلهي وشيكو ذو مدوبيني قال تعالى الوحيري ويوم القيامتي وتراوك إلى النبي صباح قد تضوى ذلك ما القيامتي مع الانتقيامات ذلك الذين ذكي كذبوا كبهن شغل الله اللي كوركيسه وجوهن وطيئك ومحالا ايته يسودته مدمدو ذكا الهي كبهن شغل او معاوين بانتا بانتا او وين واحد الاله وولد في له في دعواهن له الشريك وولده بنت أبوه هو إله الشريف هو إله الولد وحساكمه وحن الله خلاليه الله خلاليه وحن الله خرميه الله خرميه فإنه كبير شيئا وبدأت وشوه هو جيالكوض وحالا ايطا يسوده ترميد مدو ايال اكيضاء قال تعالى الروح الاليس في جهنما جهنما دحلي دميو صنقو سبناي مطول مكان مكان النقاشو صلي المتكبرين كوه اسلوي عن انقياد للحق حقmus les hatullahs اللي بت snapsح اط defender أنه توففهم شإنه كان م 비슷ين هذه ت湯ّة المثال التي وبرزتها كان الله changed ويرُجِّ اللهم إل Free倫 الذينetzen إطاقوا الله000 بمفاسة إلىهم بالصباب مفاسة إلىهم لبعاةabolic ولكن ق merak تشعر ونجعوا هذا لي Improve Hey بمفاسات في الصبا بمفاسات وحوي ومسير ميليا بعضا وسببيا بمفاسات بالصرا بمفاساته للامت اي بناء سببته الا كبد بادنا ك وتفصيل و جمله لا يما سوق طا وما اسوءهما وح مرغجل يا طا وما هذا لا يما سوق طا وما قد أصوء شيخ مطامانيو وآهو مرأان يحزنون لكل مرغولا وفزع الأكبر وعوهيانا أيها كلمة جميعا ومدير جلوبين أبدونكي على كببقين آقرة إلهي حف ستير الدوعة. قال تعالى إلى الحويل ويوم القيامة أيها تروا الأركيضا يوم القيامة ماريتا قيامات الأركيضا الذي نبطي كذبه كبهان الله إلا كوركيسا ويوم القيامة في دعوهم شعر الشرع المشكل له الشريكة والولادة أو نسبتهم إلى تحليل ما الله يحرق أو تحليل ما الله يحلهم وحيء النسبة لكي يكون الله حلالي الله حرم إليه الله حلالي الله حرم رب يأتيك بي إلى نسبة سلحان وجوه وكيان كوضوحالا نسودة تنمت مدوء أي قال تعالى الوحيري أليس فيه جهنة من النار تجهنة من بحية لم يوصنك السرنائف مفوا المكان النقاشوه مكان النقاشوه للمتكادرين كوه اسكالوين عن الانقياد للحق حق الى الوهجنسة من كوه اسكالوين مكان النقاشوه السرنائف ويرجل الله الله وابد بادنا الذين قدتك الله كبقه بمفاسة بسبب مفاسته لباني ادعي لباني سأبت إلى أي بادنا لا ينصهم طالما أسوء وحي طالما ولا هم أن يحزنون إلي المنجوريات اللهم عقا خالق كل شيء شايفك استوامدك أبوري وهو معدوك عقا وكيله ومدلو سترسرته على كل شيء وهو البابا له الله كل جس أيضا صنابه مقالي دو السماوات والأرض إلريالك إيضوك فريالك دي. والذين كوا كفروكو كفيا بآيات الله آياتك ألي أولئك كوا سمو الخاسرون أيها أهبئك وكساري قل لنا بك صبرا أفغير الله مع الله غيركيس آياتك أيا فامروني يا امريدا أعود الى العابد أيها الجاهل روح مقرتها ولا قد أحييه والله إلا قد حقيقي أحييه وحلو أحييه إليك أدرك سبنا إياه وإلى اللذين بي عندي من قبلك هرتكو سبنا لأن أشرفت هدات شريفية شو ليحبب أن والله أبري أبري أبري أملك عملكا ولا تكونن وحاة ما كمتنق من القاسرين كو قساري بغي الله أنك كلي جيس فأجد عابد وقن من الشاكرين كو شكرية اللهم معبودك حقا خالق كل شيء شيء وبوامدك ابو ري كل ديس يا ابو ري كل ديس ساعي سكره كل ديس ساماموله وهو معبودك حقا وكير وامثلو ترى صارت او على كل شيء وكير اي قائم بحفظها وتدبيرها هو من غير مشاركه له وعلى رجل الوكيل القائم ومتك اتاغاً بحفظها وتدبيرها إلى علمك بإمام مرده ومتك اتاغاً بي فأسنو رجل لو الله كان يسوحاً أسونا به مقاليد السماوات والأرض عريالك يملك فريالك مقاليد وشمع مقلي واسم العالم مقلي مقاليد ومفاتيح خزائن تعالم قسملها عالمك فرب عبد لاغب خيد ما بنمو كريست عفه ما اروح وقت صق ولا بخيو ملكي ازو قسملها وحا حياه سروره والله سيتدي سامامله لو على كل سيل يسوغ على مركا اي كر هذا كدل بطروقك مصيب فكايسله وقك بعد لو على كل سيل يسوغ على المقالم والصوارع والارض حين يالك أي مقاليد خزائر العالم عالم كاسم بيهس ووضع إلي هاي القبع يكاسم لها فريالك والالله الله معموله اللي رجل أماه وَالَّذِينَ كُوَكَ فَرُّقُكُمْ فِيَنْ بِأَيَاتِ اللَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ أُولَئِكَ قُوَصُهُمُ الْخَاسِرُونَ وَقُوَكَ سَعَرَهُ قُلْ أَمَّنَنِكَ سُبْهَا اقفوا الى الله ما الله حق قيس ايا تامروني ان اعبد من اعبد من العابد ايها الجاهل ورحمه غفيره قف كاله الى الله قيس العابد ويرى الجاهل وكاس كيف لما وقفك واحنا غرته ما واحد يقول يرى الله قيس ابد ارا ترى الله عبدي حامي ولقد حَبَّذَ إِلَهَ الْأُشْرِيَكِيَّ وَصَاحِبَ الْكَذْبِ وَالْغُرَاوِ وَالْفَسَارِ نَذِ آنَ أَلْهُوَ هُوَ سَمِعُ وَأَنْبِيَاءَ أَنْبِيَاءَ اللَّهُ إِلَاهِهِ وَمَحْسُومِينَ أَيَ إِلَاهِهِ اللَّهُ إِلَاهِهِ مَا هَؤُلَاءِ لِلصِّرَارِيَ اللَّهُ إِلَاهِهِ إِذْ سَيُكْجِرُ الشِّرْكِ إِلَى كَبَائِرِ فَمَانَ اللَّهُ إِلَاهِهِ ضَمَانَ لَكِنْ حَتَّى مَا لَكِنْ حَدِيثُ الشِّرْكِ كَذِبٌ هذا يجب أن الله يدوه كإلهيه لا تكتلع اسمه مهيستان آآ آه. عندما أهل السنوه اسمه الأنبياء لا اسمه العلماء الأنبياء الله إلهيه لكن إن الله إنت أدوه معك سيدة عمقرومه نضاع عمقرومه نضاع عمقرومه اسمه مهي وأدوه إلهي واجاتي كرا واناتوسي كرا هذا يجب أن يكون شركاً لكما يكونون سيدة عمقرومه واعتقادك فايمن بالضلال اذا ما كفرت فاسق قط الهي او ما يسوحك وحبارا ايضا وها اوقدر ان او كذب او كفرتوا شرك انه نعم وكذبتمنا كاننا اعرض والله لقد حق الكروخيه اليك وحي الله وحي من قبلكم واذا الذين امنوا يدنا لوحي من قبلك او ارتقوا سو لا ينفطر قلب شريف يا شوق لا يحبطنا ولا يغليه غريا عملك عمل كاغا ولا تقرننا وحذاكم من فرض منقصا سنكون خساره شركك حمانت انسوا حكميده مره قدك كوخو ان كل من عمل فجانا وهبا مقرو فانسجحات قفت النار تجل واركو وارمار بيئكتون كصابا وصدح مصيبه او اهل تشبه او كرد قفه انو بار الله الله كن يجيس ولا سهر مريس ومجهيد فعمل عام كن يجيس عام وقوم من الشاكينة والشفير ما قف الاهل تشفير يا قف ان تعال عبوري اللقين فيس عليه عبوري لكل شفير قف رسميا وكعبالك دعا أبوه اللقين فيس عام وكو شفير اللهم عبدالك حقا خارق كل شيء شيكا سوامدك عبوري وهو الله وكيرو وامدك الله تنصر تؤتيجه على كل شيء شيء والبابا له ألك كل جيس مقاليد السماوات والأرض إرنيالك يدولك فريالكود والذي رددك كفر, كفر بآيات الليلة آيات كيس أولئك قواس الملقاصرون أيها همه قوة قصارين قل لنا بك سبحانه أفغير الله ما الله قيكيس أيها تأمرون امي ام حدا اعبد ديننا اعبده ايها الكافر روحك غير الصياد ولقد حي والله لقد حقيك اوحي اليك ما غصبنا ولا هو وحي قديم و الى الذين قبلك ارطاقص ومعابد لان اشركت هذا شريك يسو لا يقبضنا ولا يجر عملك ولا تكوننا وعد ما اهاري سو من القاصد رك وخسار متكمئه بالله الله, الله كرهي فعهد الآن وكن كمطلق من الشعب الكريم قوه فكريه الله سبحانه وتعالى وعلى صلى الله عليه وسلم تبارك على نبينا محمد